Igdioseroop on usta kriim, siroop on levida, كِتابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنزِلَ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَنَهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش.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 وَلو تَرَرائِذ المجرم لَِ سُ س دَرَبّهِمْ رَبنَا أَبصَرنَا وَسَمِن فرَجعنَا نَحمًا صالِفًا إ موقود وَلو شِئْنَا ل آتَلى كَُّ لَفسٍه داهاَا وَ حَفّ القَوْل لأملأن جهنم مِنّ لَ أَملَ أن جَهًا مَ مِنَ الجَِّةِ وَد 11. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16.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 amallladina amanu wa'amila ssaalihaat falahum jannatu lmawaa وَالَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ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 وَجَعَلنا مِنْهُمْ ائِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أمعابهم وأنفسهم أفلا يبصرون Vaja kuluna, ma tean, et ta on väga õnnelik, et ta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 لَقَد إ السَّلَِ نُطُفَةٍ أَمْشجَّ بَتَلهِ فَجَعلناهُ السمع فصير إِ هَدَلَهُ السَّبلَ إَّ شكرِر وَإَِّا كَفُور إ أَعْتدَنا للِكافِرينَ سَاسلَ وَأَغْل لَ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 Vajutame, et me oleme ära läinud, et me oleme ära läinud, et me وَقَاهُم اللهَّهُ شَرذَالِكَلْومِ وَلَ قهُم نَبَْتَ وَسُورَ وَجَزَهُم بِمَا صَبَرُ جََّثَ وَحَرير مُتَّكئِين فِيه على الأراء إِكِ لَا يَرُولَ فيِيهَا شَمْسَ وَل زَنْهَ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 زَهَا جَزِيلًا جَمِيلًا عَيْنًا فِيهَا <تصفيق> تَسْنُ السَلْسَبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَانُ يُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ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 لا سعيهم شكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطعنهم اثما او كفرا واذكر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهُ أُولَٰئِكَ نحن Khala Humua Sha Dadina S Rumu e the Shi Nab Dalna Amtala Hum Tabina Inhazira Fam Sha وَمَا تَنشَأُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء في رحمته aadda lihum aadda lihum aadda lihum